وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قاموا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِذْ قاموا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا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 ذلك من آيات الله. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِ فَلَا تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظُو وَهُمْ رُقُوٰءٌ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 ما لهم من دونه موالين من ولا يشرك في حكمه أحد وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 Wa'in yastaghisuhu yugasuhu bimaa in kalmuhli yashuil wujuh Wa'in yastaghisuhu yugasuhu bimaa in kalmuhli yashuil wujuh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 وحشوناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تَسْجُدُ لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ فَتَتَّخِذُنَّهُ وَذُرِيَّتَهُ أُولِياءَ مِنْ دُونِهِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ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 Fadzauhum, falam yastjibuh luhum, wajalna bainuhum mau biqua. Waraal Mujrimun al Nahr, waraal Mujrimun al Nahr. Faznu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 ومن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أهي يفقهوه وفي آذانهم وقرا إنا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 قال أرأيت إذ أتينا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت فإنني نسيت الحوت وما أن سانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا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 حتى إذا لقي عُلَمَ فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ الَّقَدْ جَاءَتْ شَيْئًا نُكْرَى قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكَ Kata, "Apa aku tidak katakan, engkau tidak akan dapat bersabar denganku? Kata, "Aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah itu, dan engkau tidak bersamaku. Aku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 فأردنا أي بدلهما ربهما خيرا منه زكاةه وأقرب رحما وأم الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فكان لغلامين يتيمني في المدينة وكان تحته كنز له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 فَاعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم قل انما انا بشر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 Hadam